بُوكتو. ثلاثة وستة. ستة وثلاثون. ستة وثلاثون. يافن المواصلات العامة القريبة. المواصلات العامة القريبة. هذا أرطبوس كاتستانيتا. أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ كوي أرطبوس ووزي وцентрود. أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ كويا لينيا مرامداي زمام.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 أين يجب أن أبدل الباص؟ قل بكم تذكرة السفر؟ بكم تذكرة السفر؟ قل كُ أَفْتُبُوس كِسْتَانِيْتِ كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف؟ حتى وسط المدينة. أفده مرأة دا ينبغي أن تنزل هنا. يجب أن تنزل هنا. مرأة دا سسيمنته ينبغي أن تنزل من الخلف. يجب أن تنزل من الخلف. سledنو التمتر دواعي المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. سلدنو الترام دواعي за دسات الترام التالي سيصل خلال عشر دقائق. الترام التالي سيصل خلال عشر دقائق. سلدني أتوبوس. دوقة за الباص التالي سيصل خلال خمسة عشر دقيقة. الباص التالي سيصل خلال خمسة عشر دقيقة. <تصفيق> Когда вози متى يسافر؟ آخر مترو متى يسافر آخر مترو؟ وزي <تصفيق> متى يسافر آخر ترام متى يسافر آخر ترام؟ وزي <تصفيق> متى يسافر آخر باص متى يسافر آخر باص؟ Дали имате возен билет? Хел мага твдкрет сафар? Хел мага твдкрет сфер? Возен билет? Не, немам. Ла, ла јуѓе ду ми. сафар? Ла, ма ми. Тогаш морат да платите казна. Ифен, алеќа. أن تدفع غرامة إذن عليك أن تدفع غرامة